حاميم عين سينقاف حاميم عين سينقاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة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 لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ذاته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأرضين والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دون الله اصناما يوالونهم ويعبدونهم من دون الله الله لهم بالمرصاد يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها وما أنت أيها الرسول موكل بحفظ أعمالهم فلن تسأل عن أعمالهم إنما أنت مبلغ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ومثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب ثم الناس جميعا وتخوف الناس من يوم القيامة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 وَمَا اختلفتم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ أُصُولِ دِينِكُمْ أَوْ فُرُوعِهِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَى كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي عليه اعتمدت في اموري كلها واليه ارجع بالتوبه فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواج حتى تتكاثر من أجلكم يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج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 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ بكل شيء عليم له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض يوسع الرزق لمن يشاء من عباده اختبارا له أيشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء ابتلاء له ايصبر ام يتسخط على قدر الله انه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى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 والذي أوحيناه إليك أيها الرسول وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به وخلاصته أن أقيم الدين واتركوا التفرق فيه عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غيره الله يصطفي من شاء من عباده فيوفقه لعبادته وطاعته ويهدي إليه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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَمَا تَفَرَّقَ الْكَفَرُ وَالْمُشْرِكُونَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بِبَعْثَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ وَمَا كَانَ تَفَرُّقُهُمْ إِلَّا بِسَبَبِ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ ولولا مَا سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أمد محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد اسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم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 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير أدعوا لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله ولا تتبع أهواءهم الباطلة وقل عند مجادلتهم آمنت بالله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 واليه المرجع يوم القيامه فيجازي كل منا بما يستحقه فيتبين عندئذ الصادق من الكاذب والمحق من المبطل والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدما استجاب الناس له هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وصاقطة عند ربهم وعند المؤمنين لا أثر لها وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي القرآن فقال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مريت فيه وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف وقد تكون الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبة ومعلوم أن كل آت قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب والذين آمنوا بالله خائفون منها لخوفهم من مصيرهم فيها ويعلمون علم اليقين أنها الحق الذي لا مريه فيه ألا إن الذين يجادلون في الساعة ويخاصمون فيها ويشككون في وقوعها لفي ضلال بعيد عن الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله ذو لطف بعباده يرزق من يشاء فيوسع له الرزق ويضيق على من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه وهو القوي الذي لا يغلبه أحد العزيز الذي ينتقم من أعدائه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب من كان يريد ثواب الاخره عاملا لها عملها نضاعف له ثوابه فالحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف إلى اضعاف كثيره ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيها وليس له في الآخرة من حظ لإيثاره الدنيا عليها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظالمين لهم عذاب أَلِيمٌ أَمْ لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما أحل وتحليل ما حرم ولولا ما ضربه الله من أجل محدد للفصل بين المختلفين وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لِأَنفُسِهِمْ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ وَالْمَعَاصِي لَهُمْ عَذَابٌ مُوجِعٌ يَنْتَظِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ترى أيها الرسول الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم والعقاب واقع بهم لا محالة فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على النقيض منهم فهم في بساتين الجنات يتنعمون لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل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 إن الله غفور شكور ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات قل أيها الرسول لا أطلب منكم على تبليغ الحق ثوابا إلا ثوابا واحدا عائدا نفعه إليكم وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم ومن يكسب حسنة نضاعف له أجره الحسنة بعشر أمثالها إن الله غفور لذنوب من تاب إليه من عباده شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها ابتغاء وجهه أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور من زعم المشركين أن محمد صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه ويقول الله ردا عليهم لو حدثت نفسك أن تفتري كذبا لطبعت على قلبك ومحوت الباطل المفترى وأبقيت الحق ولما لم يكن الأمر كذلك دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه موحى له من ربه إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه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 وسيجازيكم عليها ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله على ما لم يسالوه والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو وسع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق إنه خبير بأحوال عباده بصير بها فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة ايضا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يئسوا من نزوله وينشر هذا المطر فتنبت الأرض وهو المتولي شؤون عباده المحمود على كل حال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قدير لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصي ويتجاوز الله لكم عن كثير منها فلا يؤاخذكم به وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربا إذا أراد عقابكم وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشاء الله إسكان الريح التي تسيرهن أسكنها فيضلن ثوابت في البحر لا يتحركن إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صبار على البلاء والمحن شكور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 والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته ولا يعاقبونه عليها وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأتموا الصلاة على أكمل وجه والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز ومن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم بل يبغضهم وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَمَنْ إِنْتَصَرَ لِنَفْسِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ مُؤَخَذَةٍ لِأَخْذِهِمْ بِحَقِّهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ال أولئك لهم عذاب أليم إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور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 وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ومن خذله الله عن الهدايه فاضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى امره وترى الظالمين انفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامه يقولون متمنين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 وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة ومن يخذله الله عن الحق فيضله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 بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك أيها الرسول عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم ليس عليك إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه وحسابهم على الله وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بها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 لله ملك السماوات وملك الأرض يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك يعطي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكور ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل وهذا من تمام علمه وكمال حكمته لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وما يصح لبشر ان يكلمه الله الا وحيا بالالهام او غيره او يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه او يرسل اليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته حكيم في خلقه وقدره وشرعه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا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 وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرآنا من عندنا ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل وما كنت تعلم ما الإيمان ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ألا إلى الله تصير الأمور طريق الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها